أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَغْلًا مِنَ اللَّهِ بَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِي مُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ